بسم الله الرحمن الرحيم يا سي والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تزدل لاغيه رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم ظاكرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إما جعلنا فيه نطق الاغلا لا فهي الى الاضغان فهم مقمحون وجعلنا من داني قلوبهم سذروا والقلبهم سذر فاوشينهم فهم لا يضرون فشوا نَارِينُ أَن زُرْتُهُمْ أَم لَمْ تُنَادِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّنِي لَأَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَشِيرًا وَخَشْيَةَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُم بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ اننا نحن نرسل الموت ونسكب ما قدموا واثامهم وكل شيء احصيناه في امامهم وقبر منهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل مدنهم إل اَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولَيْنِ فَتَكَلَّمُوا هُوَ مَذْكَرٌ بِالْثَّانِي فَقَالُوا إِنَّمَا إِلَيْكُمُ الرُّسُلُ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا سيرون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المهين قالوا اننا تخيّرنا بكم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا رَبَّ لَهُ مَن مَّعَهُ وَلَا مَن يَحْمِلُ ثِقْلَهُ مِنَ الْعَالَمِينَ قَاوُوا طَائِرُكُمْ أَإِلَكُمُ الْإِرْصُ دَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ جاء من اقصى المدينتج رجل يسعى قال يا قل لي ما تعلم المرسلين اتبعوا ما يسالكم اجره وهم مهتدون وما لي ألا اعبد الذي ضلني واليه ترجعون اَتَغِلُّونَ مِنْهُ آلِهَةً إِنْ هِيَ إِلَّا تَنزِيهٌ يُرِيدُ أَحْمَالًا خَضْرٌ إِلَّا تُغْنِي عَنِ الْعَيْشِ سَاعَاتُهُ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ ربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده للأسف إلا صيحة واحدة فإذا هم قالبون يا حسرة مال العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ أَمْ هُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ فُلْلٌ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةُ كَتُؤَحْيِيناها وَأَقْرَنَّا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ يَأْكُلُونَ مِن كُلِّ ثَمَرٍ وَمَا آتَتْهُمْ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 والقمر قد نزل منازل حتى عادت العرجون القبيل للشمس يا بغيلا ما صدرت القمر ولا الليل سالك نهار وكل في فلكه يسؤون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 أَوَلَا يَسْتَشْهُدُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اِنْخَفُوا مِنَارِجِكُمْ اللَّهُ يُنَادِكُمْ قَالُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَنَا نُؤْذِيهِمْ مَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ وَأَطَاعَ قَالُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَنَا نُؤْذِيهِمْ أَرَأَيْتُمْ مَن لَّو يَشَاءُ فعملوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون مثال هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يمرون الا صيحة واحدة فتاكلهم وهم يصممون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ಅನುಪೇಕು ಅನು ರಾಜ ಸದ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تؤلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أحاب الجنة اليوم في شغل فاكنون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائف مستجعون لهم فيها فاكنة ولهم لا يذبون سلامٌ قولا يا رب الرحيم وانذر يوم ايها المجرمون الا اعدد اليكم يا بني اعدد الا تحضر الشيطان انه لكم عدو مبين وأن احبدوني هذا صراق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنة التي كنتم توعدون يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ خَالِدُونَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وراون شأن طمسنا على احمونهم فاستبق الصراب فان لا يبصرون وراون شأن لم تطلعهم على مكانتهم فاستقاموا مبينا ولا يرجعون وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا لِنُنْذِرَ بِهِ وَمَنْ آمَنَ وَلِيَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ قُرْآنٌ مُبِينٌ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أَوْ لَمْ يَرَ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مِنْ دُونِ نَا نَخْلُقُ سَهْمًا لَنَا, لنا مَالِكُ وَللَّهِ مَا لَهَا لَمْ تَكُنْ مِنْهَا رَسُولُهُ وَمِنْهَا يَخْلُقُون وَلَهُمْ فِيهَا مَلَكٌ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَتَطْمَئِنُّ الْأَنفُسُ بِذِكْرِهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إما نعلم ما يسبون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من مطلوب فَإِنْ سَأَلُوكَ عَنِ الْمَوْتِ فَمَا أَنْتَ بِمُخْصِيِمٍ وَلَا مُحْيِيٍّ وَلَا مُعِيدٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لأقضر نارا فإذا أنكم منه توقضون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 أَسْمَحََنَا الَّذِي يَرِينَا نَقُوتُ كُلَّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ